موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 تلك حدود الله، ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار، يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله فِيهَا وَلَهُ فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوهفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولاذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تبا وأصلح فأعرض عنهما إن الله كان تواب الرحيم.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 حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك عتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها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 ثرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة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 وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّ جَعْلَةٍ مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَا قَرَبٌ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ إِيمَانُكُمْ فَأَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قوام على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطع لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا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 والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت عيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله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 إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها, يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟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 أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست نساء فلم تجدوا ما فلم تجدوا ما فت يمّم صعيدا طيبة فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا الله <تصفيق>